يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ إِذَا نُؤْذِنَ أَنَّارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْبَأْسُ الْعَظِيمُ يَوْمَ للذين آمنوا انظرونا لقتبس من نوركم قيل ارجعوا We don't hear them. باطن في رحمه الله من طيب العلم ينادونكم الم معكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان وغرتكم الأمان فاليوم لا يأخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير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 فَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْفَاسِقِينَ إِلَّا مَنْ آمَنَ أَنَّ اللَّهَ موتها قد بينا zijn numo